ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله فان يؤفكون وقيل له يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون صدق الله العظيم